وأشرق فجر النصر صلى القائد صلى الله عليه وسلم وخلفه جنده على مشارف الخندق صلاة الفجر وسط أجواء بالغة البرودة وبشرهم بنصر الله ثم خرجوا نحو معسكرات الوثنيين فإذا هي خالية منهم مبعثرة قد اشتاقت إلى نبيها صلى الله عليه وسلم وإلى أحبتها عادت إلى التوحيد إلى الدولة الإسلامية عادت بعد احتلال دام أسابيعا لو لوثها الوثنيون بأصنامهم وعربدتهم وخمرهم رفع صلى الله عليه وسلم صوته ثناء على ربه كما هي سنته في معاركه لم يقل لهم انتصرت بعبقريتي ودهائي لم يقل انتصرت بل قال نصرت كان ينسب الخير دائما لربه وينسب الأخطاء لذاته البشرية بعيدا عن الوحي. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: نصرت بالصبا وهي الريح الآتية من المشرق وأهلكت عاد بالدبور. وهي الآتية من الغرب أثنى صلى الله عليه وسلم على ربه وأعلن التوحيد مجددا فقال لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده ثم أعلن لجنده مرحلة انتقالية لدولته لا خوف بعد اليوم من قريش لا خوف من الوثنية في الجزيرة العربية التي رمته كلها عن قوس واحدة من أول يوم وضع قدمه فيها في المدينة بشر أصحابه قائلاً الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم انتهى زمن الضطهاد والترويع والتخويف الذي ظل الطغاة يمارسونه على نبي سلاحه الكلمة والإقناع يمارسونه على دعاة التوحيد على الدولة الإسلامية وذلك على مدى ثمانية عشر عاما انتهى كل هذا فقد أيقن كل وثني أن مواجهة الدولة الإسلامية نوع من العبث تفقد المؤمنون المكان وغنموا ما غنموا دون حرب وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليبشر شعبه الخائف المحاصر يسير صلى الله عليه وسلم عبر الطرقات فتفتح الأبواب ويرتفع الحمد والشكر والتكبير وتفتح أبواب أخرى فتطل منها عقارب النفاق تدور أعينهم كاللصوص يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ولم يهزموا ويتمنون لو كانوا بعيدا في البادية يتلفت المنافقون يسألون المؤمنين عما جرى فتصدمهم الإجابة ويموت ابن سلول بغيظه ويتجه الأبطال إلى بيوتهم ليغسلوا غبار المعركة وآثار المعركة ويدخل القائد صلى الله عليه وسلم بيته فيضع سلاحه ويغتسل وفجأة وبينما كان يستعد للاسترخاء قليلا، إذا برجل مدجج بالسلاح يقف ببابه ويأمره بلبس أدات الحرب من جديد.